قل ذايب وخطري بنا بالهادي كل لي في السماء حنان ومن عاطفك بتسب العلم وسيسترك وده شأنك وده وصفك نسيك العبد يا وفكرك وخيرك للجميع واصفك للعباد حاصل وانا القلب اللي كان غايب وفع عز نسياني تعاملني بإحسانك واجيلك بعد عسياني تقابلني بوفرانك ده يا عزم واسع رب ضا من قلب اللي كان غايب رجات تبكي رجات تبكي وانا يا ربيك يا خالي اني ورنز اني عالم بالخفي مني يا خالي اني ورنز اني عالم بالخفي مني لفعل الخير دو فتن وترضى يا كريم عني وتصلح لي جمع أمري وتختب بالهدى عمري أنا بدعي وأنا تايب وقلبي وقلبي ملخ جلزاي All right. <laughs>